وَأَنا مِنَّ المُسْلمونونَ وَمِن الْ القاسِقُون فأَن مِن المُسْلمونونَهُ مَِّ القاسِقُون أَسْلَمَ فَأُولَا إِكَ تَحََّّ غَشَدَا فَمَنْ سْلَمَكَ أُول إِكَ وَأَمَّا القاسِقَُ فَكَانوا لِجَهَنَّ مَ حَاقَذَ وَأَمَّ الْقاتقُونَ فَكَانوا لجَهَن مَحقَقَذَا وَأََّ وِسْتَقَامُوا وَلَ قَريقَةِ لَ أَسقَنَاهَُّا أَن لِنَسْتِنْهُ لَهُمْ فِيهِ لِنَسْتِنْهُ لَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا وَمَنْ يُهْرِفْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صعدا وأن مع الله أحدا وأن المسجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا وأنه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 قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَن أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَن أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا إِلَّا بلاغا من الله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 حتى إذَا رَأومَا يُعَدونَ فَسعونَ منَنْ أَضافُونَااصِرَ وَأَفَل عددَدَا أك إذَا رَأون قُل إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَجَلًا قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَجَلًا عَلِيمٌ